Oh. oh, oh, oh.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 بالجسم لما عثر ينادي يناجي يا خالقي عثرت زللت فاين المفر مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر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 مع الله جهرا وحين نجد وحين السمر مع الله عند رجوع الغريب ولقي الأحبة بعد السفر مع الله في عبرة النادمين مع الله في العبرات الاخر تبوح وتخبر عن سرها وفي طهرها يستحم القمر مع الله في جاريات الرياح تثير السحاب فيهمي المطر فتصح الحياة ويرب النبات وتزهو الزهور ويحل الثمر مع الله في الجرح لمن محا مع الله في العظم لمن جهار مع الله في الكرب لما انجلى مع الله في الهم لما اندثر مع الله في سكنات الفؤاد وتسليمه بالقضى والقدر مع الله في عزمات الجهاد تقود الأسود إلى من كفر مع الله عند التحام الصفوف وعند الثبات وبعد الظفر مع الله حينا يثور الضمير وتصح البصيرة يصح البصر وعند الركوع وعند الخشوع وعند الصفاء حين تتل السور مع الله قبلا بثاق الحياة وبعد الممات وتحت الحفر مع الله حين نجوز الصراط نلود نعوذ به من سقر مع الله في سدرة المنتهى مع الله حين يطير